أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلم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 إني رأيت أحد عشر كوكما والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا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 كَم مِّن قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ للسائلين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 ونحن عُصْبَةٌ إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا, على وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل دلوا قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم وشروه بثمن بخس دهاهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أولا أخذه ولدا، وكذلك مكناني سوف في الأرض، ونعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ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 بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. إن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 كيدك كيدكن عظيم يوسف أعرط عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِمْ نَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ وَأَعْتَدَتْ لَهُمُ مُتَّكَأً وَأَعْتَدَتْ لَهُمُ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ نِسْكِينًا وَقَالَتْ تَخْرُجُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ ما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لم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 ما رأه الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا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 يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها, سميتموها انتم وابا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 وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إن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 قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديه إن ربي بكيدهن عليم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 وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لَهُ منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون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 قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتم على اخيه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا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 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال اني أنا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل أَخِي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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء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 فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر ما مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا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 لما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم, قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف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 السوالت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل, فصبر جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العلي الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا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 قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله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 يوم الكافرون، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا واهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين.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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم قال ابوهم انني لا اجد يوسف لو قالوا تالله, قل... قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه القاه على وجهه فرتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم